مشاهدين الأعزاء مساء الخير واهلا بكم ولقاء جديد ولسه فاكر في حلقة الليلة حنفتكر مع بعض فيلم من الأفلام الكوميدية الاجتماعية اللي مازال بيحقق نجاح وجماهيرية كلما عرض على الشاشة الصغيرة وهو فيلم الحفيد حتدور المناقشة مع الجمهور حول رايه في هذا الفيلم ومدى واقعيته وبيسعدنا ان تكون دفتنا النهاردة بطلة الفيلم الفنانة كريمة مختار اهلا بيكي معنا اهلا وسهلا بك الفنانه كريمه مختار بالتاكيد لسه فاكره فيلم الحفيد طبعا فاكره اه طبعا فاكره فاكره ايوه بالطبع فيلم اجتماعي ممتاز يعني اه طبعا ايوه اه طبعا فاكرين اه طبعا دي من الافلام اللي تاخدوا بصمه لكل الاسره المصريه بوجه عام حلوه لسه فاكر ده انا مش فاكر في حياتي او الناس زي ما انت فكرني في حاجتين فيلمين أم العروسة والحفيد الفنانة كريمة مختار فيلم الحفيد من الأفلام اللي نجحت جماهيرياً والجمهور بيحب يشوفها جدا على الشاشة لما بتعرض يا ترى حضرتك تفتكري لما الفيلم ده عرض زمان هل حقق نفس النجاح؟ انا حقول لك ليه ذكريات كده عن الفيلم قبل ما يعرض كان في مهرجان السينما في نيودلهي في الهند وأنا كنت موجودة هناك من ضمن المجموعة حضرت المهرجان وكنا رايحين بفيلم الحفيد افتكر هناك لأ نجاح كبير قوي في العرض في المهرجان وبعدين لتشابه بعض الأوضاع بينا وبين الهند من ناحية العدد ومن ناحية الحياة الأسرية وال يعني فينا بعض تشابه في حاجات كده الفيلم لقى هناك صدى كويس جدا وافتكر انديرا غاندي بعتت لي وقابلتني هناك في يعني في القصر بتاع المقابله بتاعه كبار الزوار وعملت لينا احتفال يعني مع المجموعة بتاعة الفيلم هل الفيلم ده بيعبر عن مشاكل الأسرة المصرية؟ هو بيعبر عن, إيه؟ عن المشاكل الأسرة اللي هي المتوسطة أو اللي هي عايشة في القاهرة هو ده الحقيقة يعني الواقع المصري صحيح بمشاكله ومتعبه فعلا بيعبر عن عائلة المصرية كويس جدا الحقيقة هو يعتبر فعلا فيلم واقعي ومكة غوش تاني لإحنا في السبعينيات لما شفنا الفيلم ده كلنا معاه يعني تضمننا معاه وعشناه بدقائق الحياه في الاسره المصريه الفنانه كريمه مختار اعتقد ان عندك بنت متجوزه فهل حضرتك عملتي معاها زي ما عملتي او نصحتيها زي ما شفنا الام في فيلم الحفيد بتنصح بنتها <تصفيق> طبعا ما عملتش كده طبعا يعني نصحتي بنتك بايه <تصفيق> نصحت بنتي إنها يعني تفكر كويس في حياتها وفي ظروفها. وموضوع العيال بالذات. لا الحقيقة ما تدخلتش فيه. لأن هم فهمين كفاية. عارفة في جيل كده أو في يعني عائليات بتبقى فهمة من غير ما حد يقولها. فهمة بالضبط إيه ال الصح وإيه المناسب وإيه اللي مش مناسب من غير ما توجهيهم يعني. كلام فاضي كله. مش لا مش صحيح الراجل اللي عايز يعيش بيعيش بعيل واحد اللي عايز يعيش مع عياله بيعيش بعيل واحد وممكن يعيش معه من غير عيال خالص طب في ناس بتقول ان العيال دي عزوة فايه رايك لا ده كان زمان الكلام ده قلت عزوه والبتاع ده كان لسه زمان بقى اهل زمان ناس بركه دول كانوا يقول عزوة مش عزوه مش الوقت اللي احنا فيه انت عندك كام عيال عندي 6 اولاد ست أولاد ما شاء الله طب ليه كده جبتي العدد ده علشان ده. كنت عايزه بنت اه. وجبت بنت ولا لا? جبت. أوه. عشان كده خلاص. طب والعدد الكبير ده بيعمل لك مشاكل ولا لا? عمل لي مشاكل وعامل لي اولا بوديهم المدرسة وبعدين انا ست ببيع على الله. فتعبني في مصاريف المدارس وفي كل حاجة يعني. ما بيكي الشنط وما بيكي المرايل وبعد أوه. كده تجيلك مصاريف المدرسة. وبعدين اساسا معايا اربعه ابوهم ميت. انا اللي متحمله مسؤوليته يعني مساله بقى بنت وولد ما بقتش تفرق بقى في المصاريف وكده يعني كله تعب بقى كله تعب اه بس اهو طيب قولي بقى يعني انت تقولي ايه بقى من خلال تجربتك دي أوه. تقولي ايه اللي عايز يجيب عيال كتير لا كثير. ما يجيبش هي واللي اديه له ربنا عيلين وخلاص وثلاثه يبقى تربيتهم كويسة اعرف اعلمهم اعرف اجوزهم ثلاثة صبيان طبعا عايزين شقق وعايزين مصاريفه وكل الراجل المواظ لازم يكون حاسيم نفسه وحاسيم عقله وحسيم الدنيا اللي هو حيمشي عليها يعني راجل ما بقاش فاير وروح أجيب لعشرة اللي يركب يشتغل في عربيات واللي يدام في الشوارع واللي يتشرد المشاكل كتيره طبعا لان العدد زي ممكن يحصل للعيال ممكن يحصل التفرقة بينه وبين الأولاد يا مكبره وغيرة وده عايز وده عايز وده عايز لبس أولاً يا ما اتجوزه كل واحد عايز مصاريف وعايز له بيت طب هيجيب له منه المفروض ان الاكتفاء بطفلين أو ثلاثة ده لصالح الأسرة غير انه بلاش بقى نقول انها مسألة قومية وان الوطن الحكاية دي بردو ما بتدخلش جوه الإنسان قوي زي ما نقوله مصلحتك الشخصية يعني ما نقوله مصلحة قومية مش ما بيحسش بيها قوي زي ما له مصلحتك الشخصية يبقى عندك اثنين او ثلاثة مصلحتك انك انت يبقى تكتفي بطفلين تعلمهم كويس تأكلهم كويس تلبسهم كويس بس هي الموضوع ان احنا فعلا وده فيلم الحفيد وضحه ان الرجل هو صاحب القرار بدأي ان يوم خلفته وحملت فهو راح سبها تسيب البيت وكان فعلاً على يطلعها فنانة كريمة مختار يا ترى إيه المشهد اللي حضرتك دايماً بتحب تشوفيه وبتحرسي على انك تشوفيه لما فيلم الحفيد بيعرض وبيستدعي عندك ذكريات ومواقف ما تنسيهاش أبداً طبعاً هو كل مواقفه يعني بالنسبة لي كانت مهمة جدا بس في مثلاً الولادة أفتكر الولادة ده كان موقف مؤثر جدا هم شالوا منه جزء كبير كمان ما تعرضش كله كما تصور يعني كما تم تصويره اقول ان المشهد ده كان مؤثر قوي قوي موقف تاني بتاع السبوع انا بقول ان السبوع ده كان برضو انا كنت حسات كده و... وانا شايلة البيبي كأنه حتة مني حقيقي يعني برضو في موقف منسهوش ابدا لأني كنت حاضرة فيه وكانت الفراخ بتطير قدام وشي بشكل إيه أنا مرعوبة منه بس الحمد لله ما حصلش حاجة يعني لما راحوا جيبوا الحاجات الولادة بقى حضروا عشان الولادة في البيت ووعشان الأسبوع وكذا فراحوا عند الفراخ جيوا اشتروا فراخ البيع طبعا عايز يبيعوا الست عملت أقول في أرقام على راحتها خالص البيع بيهدف في الفراخ على على الجزار يتبح بقى والراجل اللي هو القب أما الأستاذ مدهولي بيبص للفرخة وهي بكتير برعب على الميزانية اللي عمالة كتير مع الفرخ فمنظر الفراخ وهم بيخفوا نحية الجزار اللي حيتبحهم وبيمروا على وشي وعلى وش القب أنا اللي لقد ده برضو هنسموش لا تعب ولا تنظيف والله انا بحب جدا من ضمن الحاجات إنه البنت الصغيره اللي كانت بتلعب الدور دينا عبد الله لانه كانت ايناس عبد الله في يوم العروزه بالنضاره بتاعتها وكانت صوره تبقى الاصل من ايناس زغنتوطه كده فجايه مامتها بتزعق لها فراحت لباباها وقالت له يا بابا بابا بابا لا ايه يا رويتر قالت له شوف لك حل مع الست دي بقى يعني يعني دي من المشاهد الحلوة اللي انا بعتز بي عنه ما تطلع الست دي بقى وتريحنا الفنانة كريمة مختار من خلال خبرة حضرتك الطويلة في مجال تنظيم الأسرة وحضرتك بتشاركي بدور قومي في هذا المجال وكرمتي مؤخرا من أكتر من جهة هل نقدر نقول في أسباب معينة بتخلي الأم تجيب عيال كتير؟ أو المشاكل اللي ممكن تواجه الأم من خلال قطرة عدد أفراد الأسرة؟ أنا بقول هو إهمال مش أكتر يعني أعتقد إن هي لو بتفكر كويس قوي في إنها تتصرف إزاي؟ أو عندها خبرة تتصرف إزاي إنها ما تقعش في الخطأ ده بتعرف مثلا بتنظم هي حجيب كم طفل وبعد كده تبتدي تتصرف صح بقى فهي دي النقطة يعني انا بقول إنه مش مقصود إنما هو نوع من عدم التصرف الصح فجالي قال لي يا أستاذ عاطف عايزك في كلمة قلت له تفضل قال لي تصور مادام كريمة خايفه جدا منك. بس تقول مني انا ليه? أنا قال لي دي خايفة ومرعوبة. قلتلها ليه يا ست في ايه الراجل شايفه بيعملك في منتهى الزوء وكل عاجل. بتقول لا انا خايفه اكون بتعبه. اكون تعباه. م -م. يعني في شغله ما بدلوش اللي هو يعني اللي هو عايزه. مما. فروحت رايح لعنده. عندها قلتل يا مدام كريمة. يعني ده انت احسن ما انا عايز. وبتعملي كل اللي انا بطلبه. وبعدين هو اعتف تكري ابدا يعني انا بس مش من النوع اللي ايه كل ما خلص طلعت اقول برافو وعظيم واكسلنت والحاجات دي ما بابا قولهاش انا اقول العكس ممكن اقول <تصفيق> الشغل ماشي كويس ماشي خلاص, خلاص, خلاص فانبسطت جدا وارتاحت وقالت لربنا يا طمينك انا خايف اكون انا ما... لا لا لا بالعكس ده انا بسود جدا جدا وسعيد بالشغل معاك يعني انا طبعا ما كنتش اعرفه وكان اول مره اشتغل في عمل هو المخرج ليه وبعدين أنا بالنسبه للسينما وكاميرات السينما حاسه بغربه كده والناس اللي واقفين حواليا كلهم مش دول اللي انا متعود عليهم فطبعا انا كنت حاسه بغربه فعلا وحقيقي دارت في, في لحظات في دماغي ان انا اسيب فعلا وامشي فعلا من كتر الخوف من كتر ما كنت يعني مستغربة الوضع كله على بعض لكن الحقيقة أي عمل فني بيمر بمراحل وبعد كده طبعا كنا متفاهمين جدا ومن أعز الناس على نفسي الأستاذ عاطف سلم. فيلم الحفيد لك إيه في حياتك الفنية؟ اللهي بقول إنه كان نقطة تحول كبيرة جدا في حياتي لأن أنا شفت تقدير بعد الفيلم ده من الأوساط الفنية ومن الجماهير نفسها المشاهدين كان كبير جدا وكان تقدير عظيم لي قوي قوي في نهاية اللقاء تقول إيه للفنانة كريمة مختار عن دورها في هذا الفيلم أنا أقول لها أن أنا مقصر معاك وأنه المفروض أن أنا يعني ألعيلك دور تاني أحسن من الحفيد لأنه ست عظيمة وست أنا بعزها جدا. خايفة بقول لك يا حبا نور دمر داشت زعل مني. <تصفيق> لا انا بقول متخافش ما تخافش. <تصفيق> ويا ريتني لقي ادوار من نوعية الحفيد كده لان الحقيقة الدور ده من عز الادوار لنفسي. او على نفسي يعني. انا بقول ان شوفي الفيلم ده معمول من كم سنة. الى الان ما فيش عمل اتكتب واا واثر في الناس بالصوره دي وكان ليه الصدق والصدق الغريب في في اداؤه وفي تنفيذه وفي كتابته برده فانا بقول يعني مش خساره ان يبقى عندنا امكانيات وما فيش حد ملتفت او بيكتب للمرحله دي كده مختار ممكن أن أسئلة بالنسبة هي نفسها بتطغى أمومة يعني هي كأم مش مفتاجة إحنا بمجرد بنشوفها نشوفها بنحس دي الأم المصرية الحقيقية وتكريمها بالنسبة لتنظيم القصة ده يعني حسن وتكريم قليل عليها يعني مفروضك ومفروض ده تزود أفلامها اللي هي بتشارك بيها في الحملات الصحية أو حملات تنظيم القصة يعني تزود الأفلام دي شوي. والله ده يبقى اشكرهم قوي ان هم بيقبلوا كلامي وان شاء الله لو عرضوا عليا تاني انا مش هتأخر ابدا يعني لا اشكرها جدا واتمنى لها ان دوام التواجد على طول قدام الشاشه البيضاء نشكرها وده اخت عزيزه ويعني مفيش داعي ان الواحد هي اعظم ست في الدنيا وست ام كما انزل وست ما جابتهاش غير مصر فعلا ده شرف لي بقى الكلام ده حاجة كبيرة جدا جدا يعني انا لا اطمع في اني اكون في موقع اكبر من كده يعني او احسن من كده لان انا بحس ان الام دي يعني احلى شعور في نفسنا بيبقى للام فكونهم هم, هم حاطيني في هذا المكان انا بيشرفني وحس نتاج كبير قوي على راسي نشكرك وبنتمنى لك دائما التوفيق وبنتمنى دايما انك تساهمي بهذا الدور القومي اللي حضرتك بتساهمي فيه في تنظيم الاسره وانه فعلا يعمل صدى كبير عند الجمهور والمشكله دي تتحل قريب جدا في مصر انا بتمنى وبقول ان قبل كده يمكن انا كلمتهم برضو عن أطفالهم لهم هم اطفالي برده لما كان الجفاف منتشر ولما عملنا حملات التوعية في الجفاف عند الأطفال والحمد لله نتائجه كانت كبيرة جدا وأنا بقول إن ده كان شيء بيسعدني جدا ومش هتردد أبدا في أي رسالة تطلب مني إن أنا أوصلها لحبيبي والجمهوري اللي أنا سعيدة جدا بيه <تصفيق>